على انهما مفعولان لها وهي نوعان جزءا وغنا واما ظن باسيكي كتله نواسخ بنا واخواتها فانها تدخل بعد استيفاء فعليها وتدوي توابون فاعلي اشيت السردو وشيت يعني فاعلي شيها للجمله ده بفيت شواني كان واخوات كان ولاقل ان اللي بدأ نبو، تنها اسمه خبره بو، بلام ليه ظن فعل شيء دواي كي أو كاتدوق اسم تريشان ابن المفعول به هي مفعول به, به دوم، وهي بعد استيفاء فعلها على على المبتدي والخبري فتنصب فتنصبهما على أنهما مفعولان لها وهي نوعان، ظن <تصفيق> دوجورن أفعال القلوب جودية كما أحدها احدهما افعال القلوب والثاني افعال التصيير والتحويل لا سالي بنوسا افعال, أفعال التصيير والتحويل هل يستواء بنوسا افعال القلوب بشكل بشكل والثاني افعال التصيير والتحويل بشي كم افعال القلوب بوتينون افعال القلوب بنسى سميت بها سميت بها بسم الله سميت بها لانها لا تصدر لانها لا تصدر عن الجوارح والاعضاء لا تصدر عن الجوارح والاعضاء الظاهره بل عن القلب بل عن القلب ومعانيها من العلم والظن باش. لا تصدر عن الجوارح والأعضاء الظاهرة بل عن القلب ومعانيها من العلم والظن السكاتي علي ضربه بشئ اندامير لان دام, دام كان ذكريت يد بدرواه اما علي ظننتو بشو بشو اكريت قلب كابوا ما فيصل فارقه <تصفيق> افعال القلوب بوجينا ونراوا سميت بها لانها لا تصدر عن الجوارح والاعضاء الظاهره بل عن القلب لقلب ودرجه بويا بريتين شان فعلك هي ظننتو وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت يعني ظننت هم يعني معناها ظننت يا هيا وعدت وهب وهب يعني بفعل امر جامده هب فعل أمر جامدا ووجدت وَأَلْفَيْتُوا ودريت وتعلم Ecih fiili emrah. Bi-ma'na i'l-am. Ta'l-am bi-ma'na i'l-am. L'asr ta'l-am hendek şiddet binevsin. Bu an-muna aga rüsteyeket bide miyek. Bu ay la peşe o şiddet binevsi tasavvuri تعلم النحو اقل اعرامك اعرابك الله يشيء تعلم فعل امر وان يفعل لك انت يا النحو باش تعلم النحو لا قال ما يفرك شيء كي استعلم تعلم انك ناجح ها او يك علم انك ناجح اعلم انك ناجح هوي كم تعلم النحو كي رو هذا لا اين نادت نحو لا اين تعلم النحو يعني ابي هولدي لازم استقبلا فيري نحو بي بلانشي بتحصيل اسبابه زور بخينا در سكان جوليه بقلت شبك شبك انجا فيري بي بلان اقبوتم تعلم انك ناجح يعني استا, استا حال حاله استبزانه ناجحي كابوزان دوش تيزور جواز تعلم او تعلمي كوقب بمعنى اعلم ديت اوي انا افعال أما اما ابي تير تعلم الحساب يتعلم الحساب يعني تعلم النحو يتعلم النحو تعلمه انت بون منا بوشيوا أواشتيكي ترى بمعناي إعلم نايت كابو الفرق بينها وبين تعلم بنسا فاذا يا مياب إسفادي لبكن الفرق بينها الفرق بينها وبين تعلم في نحوي رستيك بنسا تعلم النحو من ثلاثة اوجه لسير جوا فرقانها لسير روا أحدها أن قولك تعلم أن قولك تعلم النحو أمر بتحصيل العلم أمر بتحصيل العلم في المستقبل. وذلك بتحصيل اسبابه <تصفيق> وذلك بتحصيل اسبابه واما تعلم انك ناجح واما تعلم انك ناجح مثلا فانه امر بتحصيل العلم امر بتحصيل العلم بما يذكر بما يذكر مع الفعل من المتعلقات من المتعلقات في الحال في الحال أما فرقية كما فرلان يوان تعلم النحو ولا تعلم أنك ناجح فرقية أي كم تعلم النحو يا أما معنا كيتي تماشاكن تعلم النحو أمر بتحصيل العلم في المستقبل فرمانك البيكا الله لا عين نحو ببا وذلك بتحصيل أسبابه واتبدس خستني هو كاركاني فيربوني علم وأما تعلم أنك ناجح مثلا <تصفيق> فإنه أمر بتحصيل العلم بما يذكر مع الفعل من المتعلقات في الحال يعني استبزان تناجحي وقوايا وتبيتما اعلم الآن أنك ناجح دوش تجاوازا نروي أما وجهيكما كما تجاوازا وثانيهما فرقي دوم وثانيهما ان التي من اخوات ظن أنها التي من أخواتي ظن تتعدى إلى مفعولين ان التي من اخوات ظن تتعدى الى مفعولين والاخرى تتعدى الى مفعول واحد تعلمك اقر بمعنى لا لا لا أخواتي بين بيدو مفعولي هبه بيدو مفعولي هبه اما او تريك مفعولي اخو تعلم النحو وثالثها فرق السيام ان التي من اخوات ظن أن التي من اخوات ظن جامده غير متصرفة وتلك متصرفة بلام اميتر تعلم النحو فعلي في امرا ماضي شيء مضارع شيء وتلك متصرفة تامه التصرف تقول تعلم الحسابة يتعلمه وتعلمه أنت. تماشى ماضي شهيا مضاري شهيا أمر شهيا. فما السيف فرق لنيوان تعلم. كابو هر تعلم تبيني مرجني الافعال قلوب بيت. تعلمك الافعال قلوبا لروي صرف جامد بيت مدبت متصرف نبت. بله وتعلمه أنت تعلم الحساب يتعلمه وتعلمه أنت. بلة فرمى شيء نحو ظننت زيدا قائما ظننت هو تفاعلكي بدعاء استوفى فاعله فاشندو اسمي شيئا يا كم يا كم يعني مفعول يعني مفعول به هي كم واخضر كان مفعول به دوام وحسبت زيدا عالما وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجاره حسبت التقى أو التقى مفعول به هي كم والجود معطوفه خير تجاره مفعول به دوما <تصفيق> وخلت عمرا شاخصا ظننت عمرا شاخصا شاخصا يعني بارزا عمرا شاخصا اصلي جمله كذا انها عمرو شاخص مستد هو خبر بها هات هو نسخي كذا يا كم مبتدا كاكاتجي مفعول به اول وخبرك كاك مفعول به دو وقوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فما يرونه بعيدا يرون هاء كمفعول به كما بعيدا مفعول به دوما ونراه هاء كمفعول به كما قريبا مفعول به دوما هنا او هنا انك مفعوا يعني ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر سد مسد المفعولين اولا نمني انك ناجح لجاتيد مفعول به ليدا هاتوا وقوله تعالى فان علمتموهن سيئه علمتموهن مؤمنات هن مفعول به كما مؤمنات مفعول به دوما زعمت زي, زي زعمت زيدا صديقا مفعول به كم دوما وقول الشاعري زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا أقرى كسيك تماني قشتة فنجا صار شيخي أنا أخوة وقت يا رجب رأس شيخ شمك يعش براوة توا زور بي خلق لفنجا تواو تاتشل شابا كهله بفنجا كهلا لفنجا بربسارة وشيخة أو مذهبي صحيحه لا تابن جاب تاتشل أو الشاب جنج لا تشل كهل جا كهلي فيو تري نبيرا نجنجي لنشا تو كتمني إما سيصل من ما هو ااا بداخله الابن جا أو شيخة زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبه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 ويسير سيرا ضعيفا وقوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة الملائكة مفعول به كما إناثة مفعول به دوما وقول الشاعر قد كنت أحج أبا عمر أخاثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات قد كنت احج يعني أظن وام ابو أبو عمر كري تنقانيو بلاي استقام بلام كاتي كنار كان هات انجا شاك زاني مكا بلادر جوري زورة قد كنت احج أبا عمر أخاثقة إذا عمرو عمر مفعل بهي كما منصوب علامة نصبه الألف بو لأنه من الأسماء الخمسه أخاثقة مفعول به ثاني قد كنت أحج أبا عمر أخاثقة حتى ألمت يعني نزلت بنا يوما ملمات النوازل تاتنقاناهاد نمزاني كتنقاناهاد أوجبهم دلكد أبا, أبا عمر أو نية وقول الآخر <تصفيق> فلا تعدد المولى شريكك في الغناء ولكنما المولى شريكك شريك في العدم فلا تعدد يعني فلا تظن المولى يعني الصديق او الحليف او الناصر هاوركانت يا هاوركت بهاورين مزانا لكاتك كاقاتوها دول من بيهتا مشترك الهيا رفيقيه اكابر لا تدخش بلم كاتيك فقير فلا تعدد المولى يعني الصديق او الحليف الناصر شريكك في الغناء سأل مولى مفعول به كما شريكك مفعول به دوما ولكنما ولكنما المولى شريكك في العدم بلان مولى صديق وحليف ناصر سرخرو پشتيوان دوست كاميا دوست بنيتين لو كسيك لفقي ريش دالا قلت ابي ولكنما المولى شريكك في العدم اي الفقر اما اعظم قول نعمان بن بشير الصحابي الانصاري رضي الله عنه وقوله فقلت اجرني ابا مالك ابا مالك والا فهبني امرا هالك أجرني يعني أغثني فقلت أجرني أبا مالك وعتى أغثني يا أبا مالك وإلا يعني وإن لم تغثني وإن لم تغثني فهبني فهبني امرا يعني شخصا هالكا يعني فظنني من الهالكين أقر في اليام نكبي ومن تهاتشوب وإلا فهبني امرا هالكا امرأة مفعول به دوما هبني يا أكا مفعول به كما وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا تجدوه هاك مفعول به كما خيرا مفعول به دوما وقوله تعالى إنهم الفوا الفوا اباءهم ضالين الفوا يعني وجدوا اباءهم مفعول به كما ضالين مفعول به دوما وقولك دريت زيدا قائما دريت زيدا قائما زيدا قائما مفعول به كمدوما وقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروه فاغتبط فان اغتباطا بالوفاء حميد دريت الوفي دريت لبري مبني المجهولا دو مفعولك ايش كان ببشي نائب فاعل تاء كمفعول به كما برانا بوبا نائب فاعل او ايش كان ذروات الوفيه مفعول به دوما كبوتا اكل سليب بن نائب فاعل اصل مفعول به هي كما مفعول به يا عروه او بيو اثنين منادى مرخم يا يا عرو اول لغيه لغيم ينتظره اللغات من لا ينتظر اجر عروج بيت هر دروستا بيت هر ولا مناداء إن شاء الله إخوانين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر لا من يا عروة بفتح وبست يا عروة تو مناداء مرخم بست أكي حذف <تصفيق> فاغتبط فإن اغتباط بالوفاء حميد اغتباط أويا كتو حذبك بلا مسلمان كي هيتوش توش ببي أوي أوي أو شي بيتمنى بكي وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها تعلم بمعنى اعلم اعلم شفاء النفس قهر عدوها يعني بزان يعني شفاء النفس داروني انسان اويا كوا زال بسدج من كيدا بزر بسدج مني نفس ده فبالغ بلطف في التحيل والمكر يعني شلون نفس ايويه بتخلط توش اوها حول بده بيغرا اوها حول بدأ تشارس دبكه تعلم شفاء النفس قهر عدوها شفاء النفس مفعول به كما قهر عدوها قهر مفعول به دوما وإذا كانت ظن بمعنى التهمة أجر ظن بمعنى اتهمها ورأى بمعنى أبصرها وعلم بمعنى عرفها <تصفيق> لم تتعد إلا إلى مفعول واحد أو كاتيك مفعول به أبعد نحو ظننت زيدا ظننت زيدا بمعنى اتهمته دكروا بسببه المتواضع، اتهمت زيدا، اتهمت زيدا. يكمل بننت زيدا بمعنى اتهمته. بينيت، هنا، بمعنى ورأيت زيدا بمعنى أبصرته. رأيت زيدا. وتبت شاوبين رؤياك رؤيا بصريه وجوئيه والله ونراه قريبا خوتعالى فنراه قريبا يعني نعلمه قريبا نراه رؤياك رؤيا قلبيه طالما بخوتعالى مساله قلبي وانا بكره ايت بويه علم ورائيته زيدا بمعنى ابصرته وعلمت المساله الله علمت المساله يعني عرفتها، بو أجر علي مبمعنى عرفهات، ورأى بمعنى أبصرهات، وظن بمعنى اتهمهات، يجمع علبيا في وستة، أما جواري يكمن في وتراتشي أفعال القلوب، الثاني النوع الثاني أفعال التصيير نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب أما أن أفعال تحويلا في تصيير يعني بون بشتي كثير لشتيكا بي بشتي كثير او تصيره بمعنى التحويل <تصير> قال الله تعالى فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء يعني صيرناه هباء منثورا وقال تعالى لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا يردونكم يردونكم كف مفعول به هي كما كفارا مفعول به د وما وقال تعالى واتخذ <تصفيق> الله ابراهيم خليلا ابراهيم مفعول به هي كما خليل مفعول به خليلا مفعول به د وما ونحو صيرت الطين خزفا يعني قرركم كدب خزف أو أنا أو أنا خزف تي هل تشتك لقر قرركم ستينيوك وطابوك وخشتو اوانا اوانا باقر بي ستيني وشكي كيتوا او بي بتري خزف بن نساء تعليفي خزف بو يبني زاني ما عمل من الطين هل تشتك لقر درست كد ما عمل من الطين وشوية بالنار يعني باقر بي برجاني لا. فصار فخارا ببيت فخار وكو خشتي تسولوا او انا شون اصوتي امداد او انا او خزف اي <تصفيق> سوى التحويل اللطين وبوب خزف وقالوا وهبني الله وهبني الله فداك اي سيرني تماما اما وهبني نكهب او اهب لغير من الافعال شيء قلوب جامد بو تنها امره بس ليره وهبى وهب وهبني الله فداك وهبني يا ا كما مفعول به كما في داج مفعول به دوما يعني صيرني الله فداك واعلم ان لافعال هذا الباب ثلاثه احكام اما افعلانك اللباب يظنها ت سي حكم ينهى الاول الاعمال وهو الاصل وهو واقع في الجميع يا كم حكومويه ارهم وان فعلاني بابي ظنان ارهميان كار دكن يعني فعلك ثانيه كارنكات عمل دكن الاعمال وهو الاصل وهو واقع في الجميع الثاني حكمي دوام الالغاء وهو ابطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه او تاخره اوياكا إيشي بينكاي في الغائب كي اشي بينكاي وعملي بينكاي فهو ابطال العمل لفظا ومحلا لفظا ومحلا لا لفظ عملي نكدو ولا محل جاهر نكدو سجوري سيم ديت للفظ مايكدو ولا المحل داك تدويتي دوام الغاء لا لفظش دا ولا محلش دا بو ولا بروح اغر كوتنا ين كوتا كوتا او كاتا لبلو ضعيفه لرويك العمل ده أو كاتا ابي بشي ملغات زيد ظننت قائم تمشى فيصل اول بو ايش ياكل اسكوتنا وراسي جنك بخيتا كوتا نايكا كبو زيد ظننت قائم نالي زيد ظننت قائم ين زيد ظننت قائم لابر أولي كوتا ناوراس كارناكات وزيد قائم ضننت كوتا كوتاش كارناكات وهو جائز لا واجب. يعني أولي يبالي أقر كوتا ناوراس يعني كوتا كوتا بهيش شويق ناش بكاري فيبكي بويا تواني كاريش فيبكي وهو جائز لا واجب، وإلغاء المتأخري أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس يعني أقر ضنى كوتناوراس أو او كاتشيا أو كاتبة هي سر يعني كوت كوت إلغاء كي ب هي يعني أجر ظننا بيخي تناوراس كارنكا أجر خست أخيرة وا أو زياتر ب هي سر يعني نزيد ترى لو كارنكا ووإلغاء المتأخر وكوزيد قائم ظننته أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس بلان أكر كوتناوراس توا القوات الأوي كتشيب كي إلغاءنا كي كاروكا ولا يجوز الغاء العامل المتقدم. برأيك اللي فيش شو أبو نابي كارف فينا زيدا قائما. أبي كارف فيكِ للكوفيين. بفي شوانيكوا في كان بننت قائما بننت الثالث التعليق الثالث التعليق وهو إبطال العمل أما تعليقه إبطال العمل لفظا لا محلا لروي لفظا نصب بنيت بل محل لكن محل نصب كاري كدوة. لمجيء ما له صدر الكلام بعده لبلو شتان يقدين كحقيا بداية كلام وكلام ابتداء وكما ماينا فيه وكو أمانيك يستهينا بيتي لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم استا أقدت شيء ظننت لزيد قائم كي أبيني نصب لجملك دانية نمفعل به كم هي نمفعل به دوامي شي في اللفظ كارنا ماوى كارنا كدوة. مانيعة كشجية مانعك لام لام حقي ابتدائي كاتوة ايه بوت المانع الرجعية جملك جمليك اسمية زيد قائم لا سربنسا جملة اسمية من مبتدع وخبر جملة اسمية من مبتدع وخبر سدت مسد مفعولي ظن يعني لشون شيء دانشتوا عن استوى مفعولك عن سدت مسد مفعولي ظن أما تعليق للفظ كار نياب كار نكدو بلام لعمل دا كار ل ل كار كدواء لبر هو كار شيش تعليق روادات لم بعى كفوة التعليق لبروا شأن يقدين حقي عن صدر كلامه بداية كلامه أكون النيوان عاملك لجل معمولك وما النافيه كقوله تعالى لقد علمت علمت هو فعل فاعل ما هؤلاء ينطقون ما كوتة النيوان علمل جل هؤلاء أسمعنا في كوتوتا نيوان علما قال هؤلاء ينطقون. هؤلاء ينطقون جملة اسمية. هؤلاء ينطقون جملة اسمية من مبتدعين وخبر. سدت مسد مفعولي علما. أو جملة اسمية لشوين هردوا مفعولي علما دانشتوا. <تصفيق> وهذا لا نافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمر علمت لدواي فعلك لدواي عاملك لا دواي فعلك لا دواي عاملك لا نافيات أم لا نافيبته كاريك زيد قائم علمك كاريك لا لفض ويبالهم لما حل دا كاريك دوا وإن وإن <تصفيق> وَإِنَّ النَّافِيَةَ نَحُوَ عَلِمْتُ إِنَّ زَيْدٍ قَائِمٌ إِنَّ لَنِيَوَانَ عَلِمَ لَجَلْدُ جُمْلَةِ إسْمِيكَ وَهَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ عَلِمْتُ أَزِيدٍ قَائِمٌ عَلِمْتُ أَزِيدٍ قَائِمٌ أَمْ عَمْرٌ حَدِيثٌ عنْ جُمْلَةِ إسْمِيكَ سَدَّتْ مَسَدَّ مَفْعُولِي عَلِمَ واكون احد المفعولين اسم استفهام وهرى اجر يكيل مفعولا كان خدي يكيل مفعولا كان اسم استفهام بيت او كتهر للفظا كان نكراوا بلام شيء محلا كان كذا علمت ايهم ابوك علمت ايهم ابوك فايهم ابوك جمليك استفهاميه ايهم ابوك من مبتدا وخبر سدد ما سدد مافعولي علمه هل مفعول به يكام مانع هو كاره اسمي استفهام اسمي استفهام حقي بدايه كلامي حقي صدري كلاميه كوباك تماشف كان همو مانع كان شتان يكن كا او كوتم شتان يك كا حقي صدري كلاميه هي لنيوان عامل لقل معمول دهاتون ده اقر اشتانك هاتن حقي صداري كلام من بدايه كلام من كوتنا نيوان عامل لقل معموله او كاتا للفظ ظن اخواتي ظن ايش ناكن ظن اخواتي ايش ناكن بظلام لمحل ده محل كان بيته مفعولي ظن باجمله كبه بهرها ميواء الي سدت مسد مفعولي ظن علي وهروها. فالتعليق واجب فالتعليق واجب اذا وجد شيء من هذه المعلقات اقرا اشتغل لما نبو لم معلق نبو بوب يطلب معلق يعني نائل للفظا إعراب اعراب أو او معلقه فالتعليق واجب اذا وجد شيء من هذه المعلقات اشتغل لما بيت تعليق واجبه ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير لا أفعال تصيير لتحويل دار اشتوار نادى بنساء لسري وهذا لقوتها لا أفعال تصيير اشتوار يعني عمليش بقوته هم نروي عمليش وهم نروي معناه جزياتاً نروي معناه تونك التصير اشتاء اقواري بوشتاكي كتير ابي او قرانكاليك ايكاد دركوه كالاري معناه وزور بقوت بي انجا تشيشكا نصبش بخواي بدواي خواي ايهني بويا ابيل الظاهر دركوه كابو تعليق وإلغاء هيتشان لودوا لأفعالي تصير و تحويل دا نايا واروها ولا في قلبي جامد وهو اثنان لافعال قلوبي جدان لا دو هب لقى تعلم نلغى نتعليق ديت فانهما ملازمان صيغه الامر چونك وانا حدو كان فعل شين فعل امر وما عداهما <تصفيق> وما عداهم يعني وما عدا هب وتعلم من افعال الباب هم فعل كان او دوانبت هل هم يانشين يتصرف متصرفا يعني شيء مضاريا نهيا ماضيا نهيا امريا نهيا ياتي منه المضارع والامر وغيرهما الا وهبنب من افعال التصيير فانه ملازم لصيغه الماضي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 او كاتا او بس ماضية ومضارعينها ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الاحكام ما فعليه قولي هذا اي الات الله هم مشتقاتي او فعلانا هاتشيك احكام من خنت كانش هيانا كانها بس ماضيا كان هم مشتقاتي افعالا كان لبابي ظناء كان ظناكن واخواتي الظناكن با مضارع بنيا أمر بنيان مشتقات تر وتقدمت بعض أمثلة ذلك ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل أكري هردو مفعولك حذف به وأكريكي كانش حذف به أكدليلك هبو دل على ذلك نحو أين شركائيا الذين كنتم تزعمون؟ أين شركائيا الذين كنتم تزعمون؟ أي تزعمونهم شركاء؟ أين شركائيا الذي كنتم تزعمون؟ يعني تزعمونهم شركاء؟ لا ده أي تزعمون؟ تقدير ذاك كلمها يعني اين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء فشيء زني من أو دو دكلمه اللي حذفه لم لجمله كذا وتعالى فرمى اين شركائي قوم هناك ابو شوانيه اين شركائي الذين كنتم تزعمون تزعمون مثلا ان فلان ابن فلان يموت في وقت فلان. خب او اين شركائي الذين كنتم تزعمون شي تزعمون شركاء كوى اوان كان من اي اوان تن كذبوا بشري كبو تزعمونهم شركاء هذو شيء مفعول به كمدومه هذو شي حذف لرا سداد اي تزعمونهم شركاء برام لا دليلك هاتوا بدليل ما قبلها يا ما قبلهما عليهما وهو وجود لفظه شركاء في الجمله يا في الايه واذا قيل لك من ظننته قائما من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتقول ظننت زيدا كأوية شيشة حذفة من ظننته قائما شيء كوغمان دعاية كهستابيت الله ظننت زيدا يك فعله يعني دعاية كامية قائما لازماني قد يشد اشتواها فتقول ظننت زيدا وعطا ظننت زيدا قائما وعد صاحب الأجرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر خوانكتي بأجرومية وشي سمعتوش لنبا بيناو تبعا للأخفش ومن وافقه يعني شوني كي كوتوا شوني أخفش كوتوا وهدو هاجق شندي هندك تلع علماء سمعتو لنبا بدا أنين كوا ينصب <تصفيق> ينصب المبتدا والخبر أخفش ناوي سعيد كري مسعدة تلميذ سيبويه تلميذ سيبويه تلميذ سيبويه الأخفش سعيد بن مسعدة وهو المراد إذا اطلق هل تلا أخفش أقر كسيتري لقى النبو صغير فلان وسط أبو فلان نبو ترى الأخفش ما بس سعيد بن مسعدة يعني هو المراد إذا أطلقه وإلا أقرب قيد هنايا فهو لقب لأحد عشر نحويا يعني نحوي نحو إيمان هي في وتري أخفش بلان برها وتلا أخفش أو سعيد كري مسعدة تلميذي سيبويهية فكو إمام الصيوطيلة مزهر داعلي أن جاء ألاج يتبع عن الأخفش ومن ومن وافقه ومن وافقه كأبي علي الفارسي هو بن ساء كأبي علي الفارسي وابن عصفور <تصفيق> وابن مالك <تصفيق> كابوس سمعت ويش لم بابايا ولا بد ان يكون مفعولها الثاني جمله امق شرطي شيئا مفعول به مفعول به دوامي ابي جملة به سمعت زيدا يقول كذا سمعت زيدا يقول كذا يقول كذا مفعول به ثاني وقوله تعالى سمعنا فتي يذكرهم سمعنا فتي يذكر فتى مفعول به كما يذكرهم دوى او علي جمله فعليه اعرابيا كيف ان جعل لي جمله فعليه في محل نصب مفعول به ثاني ومذهب الجمهور انها فعل متعد الى واحد سمعتوا بفيت شواني اوانيكا والعلماء باسماكيت اريانشيا الله يعني يك مفعول به هي وتواه فان كان معرفه كالمثال الاول فالجمله التي بعده حال سيكلمك اهتم سمعت زيدا زيد ما دام مفعول به مفعول به ومعرفش يقول كذا جمليك الجمل بعد المعارف ويك وشيء احوال الجمل بعد المعارف أحوال بلم سمعنا فتا نكريا معرفة. اجات لنا من ما هو؟ الجمل بعد النهيرات ها اوصاف بويا على شي فان كان معرفه كالمثال الاول فالجمله التي بعده حال وان كان نشره كما في الايه فالجمله صفه والله اعلم باب المنصوبات من الاسماء المنصوبات خمسة عشر منصوبات بانظر دانيه وهي المفعول به ومنه المنادى كما سياتي بيانه تماشى منادى الى مفعول به دانا ومنه يعني ومن المفعول به نكوى منها ومنه يعني منادى لجمليه المفاعيل ومنه المنادى كما سيأتي بيانه باش والمصدر ترقيبي كسل بنسا المفعول به او يك والمصدر ويسمى المفعول المطلقه او دوب وظرف الزمان وظرف المكان حد شبياك او س ويسمى مفعولا فيه او رقمي ده سيدنا نننن بيشي جوتريت مفعول فيه والمفعول لاجله او تشوار والمفعول معه او بينج والمشبه بالمفعول به او شش والحال حوت والتمييز او هشد والمستثنى او نو وخبر كان او ده واخواتها وخبر الحروف المشبهه بليس ويانظر وخبر افعال المقاربه دوانظر واسم إن واخواتها سينظر واسم لا التي لنفي الجنس توارده والتابع للمنصوب او بانظر منصوب لن يخودا توارباشا وهو أربعة أشياء كما تقدم باب المفعول به وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل مفعول به او اسمك اثري فعلك اكل بيت اثري نحو ضربت زيدا <تصفيق> ضربت زيدا استا وقع عليه الفعل زيد مضروب ضربه الفعل شبه حسي بين بغير حسي بيت وركبت الفرس يعني ركوبك لست شكرا و لست فرسك وركبت الفرس اتقوا الله يقيمون الصلاة بو الشباب وهو على, على قسمين مفعول به دوبش ظاهر و فالظاهر ما تقدم ذكره و كؤون منانيك هنا زيدا الفرس و الى اخره والمضمر قسمان مضمر ايش ضمير جدو باشا متصل نحن نحو اكرمني واخواته اكرمني واخواتي يعني شيء ضمائر كانيتر اكرمني اكرمنا اكرمته وهالوها حتى هالمضمر كان تعود به ومنفصل طبيعي منفصل نحو إيايا وأخواتي وما بس شيئا إيايا إيانا إياك إياك وإلى آخره تتعود وقد تقدم ذلك في فصل المضمري والأصل فيه أصل لمفعل به أن يتأخر عن الفاعل أصل أوي مفعول به دواب كبير كيف فاعلنا كبير وقوم جملك يا نحو وورث سليمان داودا سليمان داود داود بن مفعول به وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا جاري واش ياش فاعل كبير جوازا وجاري واش وجوبا هربي فيش كبير وقد يتقدم على الفعل والفاعل جاري وايه بيش عامل كش كوتو فعل كش كما تقدم في باب الفاعل ومنه <تصفيق> नमोने हैं ना वाह, बस दूध यार रख दे, ज़्यादे ही हैं ना वाह, लेकिन निया, جوازا نحو ضرب سعدا موسى ووجوبا نحو زان الشجره نوره دو مثالي هنا بوشيبو اي با اگر نش زاني معنا كان اشيا حرب وخذ يكمين جوازا ضرب سعدا موسى اتواني سعداب كي تفاعل موساب كيتا مفعول به اتواني بعكس الشوبي كي تن كما جوازا بلان زان الشجر نوره ليرا موجوبنا شجر كي كوتوى بيش كوتوا زان الشجر نوره يعني ناكري زان الشجر نوره بوشي ونابت بو يودموني هنا وإن شاء الله زي القصير سلكين لبابك ومنهما اضمر مفعول به ومن هياتيا ومنه ما اضمر عامله جوازا أضمر يعني حذف كلمه أضمر يعني حذف ومنه ما اضمر عامله مفعول به ومن هي عامله كي حذف وجوازا نحو قالوا خيرا قالوا خيرا ليس خيرا مفعول به لفعل محذوف جوازا دل عليه ما قبله والتقدير أنزل خيرا شو كان لآياتكا شون هاتوا ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يعني قالوا أنزل خيرا لابد لآياتك اللي فيشيوه كلمة أنزل الرشتوه قالوا خيرا قالوا أنزل خيرا اشتاقى هل بزماني كردوش بانمونا خواهي تعالى چي بودا بزاندون وتيان خير يعني خيري بودا بزاندون اولها مزماني كوشتهي قالوا خيرا يعني قالوا أنزل خيرا كابو أكريع عاملي عاملي مفعول به محذوف به ووجوبا في مواضعه ليرا كباسي كد وتي جائزة عاملك حذفه بلام لهند شونا همانا ووجوبا يعني عاملك محذوفه بلام الله في مواضع لتنشوني كده عاملي مفعول به محذوفة منها باب الاشتغال لا لوانيك وعملك حذف ذا بيت بابي اشتغال هيك كلو شلونانك عاملتي ايا محذوف وجوبا اسراحتك كم دسمو كلنا كسبليني يا اشتغاله باش اجي اسراحتك كم دسمو ما جاي تشيك كويس ها تشيك كويس بس زوبي انا وزوب الحمد لله مو صار كاري ثاني انت منزور عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيمكم كاك السلام عليكم